إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له واشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى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 كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد فلازلنا مع حديث أبي هريرة رضي الله عنه والذي رواه الإمام البخاري في كتاب الرقاق عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أعذر الله إلى امرئ بلغه ستين سنة وكنا في المرة الماضية تكلمنا عن معنى الاعذار وعن اعذار الله للعبد وأن الله تبارك وتعالى لا يعذب احدا ولا يؤاخذه إلا إذا بلغه كلامه كما قال تعالى لأنذركم به ومن بلغ أي لأنذركم بالقرآن ومن بلغه القرآن وكذلك قول الله سبحانه وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ورأيت أن أتكلم عن معنى العذر من خلال حديث رواه ابن مسعود وهو في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا أحد أغير من الله لذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا أحد أحب إليه العذر من الله لذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين. ولا أحد أحب إليه المدح من الله ولذلك اثنى على نفسه وفي لفظ ولذلك وعد الجنة وتكلمنا عن معنى الغيرة وأن الغيرة هي خلق حميد وهي الحرارة الذاتية للقلب مثل حرارة الجسم الغريزية والذي إذا فقد الجسم هذه الحرارة فانه يموت فكذلك غيرة القلب هي عبارة عن هيجانه عند مزاحمته فيما يختص به والغيرة كما قلنا في المرة الماضية منها محمود ومنها مذموم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 رؤاستهم هؤلاء يشعرون بحسرة كبيرة جدا ل لأنه كان يعني المكتب حصل بواب على المكتب ل من كثرة الطالبين له وكثره المتصلين به ولا يكاد يماء لا يكاد يفتر ساعة من ليل أو نهار إلا في مواعيد في مكالماته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 عبدي أنفق أنفق عليك وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من صباح ينشق فجره إلا وينادي ملكان يقول أحدهما اللهم, اللهم أعطي ممسكا تلفا وأعطي منفقا خلفا الذي يعطي الله عز وجل يخلف عليه وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين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 قال ليس الغنى عن كثرة العرض العرض الشيء المملوك ليس الغنى يكون عندك متاجر يكون عندك مصانع يكون عندك أراضي ليس هذا هو الغنى إنما الغنى غنى النفس يبقى إذن نفهم من هذا الحديث أنك فقير محتجت إلى درهم لو عندك مليارات واحتجت إلى مئة جنيه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 وعلي بن أبي طالب والحديث ذا يعني من حديث علي عند أحمد وغيره وفي صحيحين من طريق آخر من, من, من حديث آخر يعني أن علي بن أبي طالب قال لقد سنوت حتى يعني مارض صدره سنوت كاسم الثانية اللي هي الناقة التي يستقى عليها الماء كان بيحمل الماء من البئر والكلام ده ويشيل على كتافه ويحط على الناقة ويوصل ده حتى تعب صدره وكانت فاطمة رضي الله عنها أيضا تعمل بالرحة حتى مجلة يدها المجل اللي هو لما تعرف الجلد ينتفخ من أثار العمل الشاق ويبقى كده له قبة القبة دي مليانة مية ده معنى المجل فمجلت يدها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 فقال والله لا أعطيكما اهل أهل الصفة لشيء لهم بل أبيع هؤلاء وأنفق اثمانها عليهم انصرف علي وفاطمة رضي الله عنهما وبالليل النبي صلى الله عليه طرق عليهما الباب ودخل فقال ألا أدلك في اللفظ الآخر وهو يخاطب فاطمة <تصفيق> لما ذهبت إليه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 لما النبي صلى الله عليه وسلم علمه دعاء الكرب لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات والأرض وما بينهما رب العرش الكريم ده دعاء الكرب واحد وعفارطة يوم, يوم يقول, يقول هذا الدعاء طب ده مش دعاء هذا ثناء ثناء على الله سبحانه وتعالى فانشغل العبد عن حاجته برغم إنه مكروب يعني مش مش رجل يطلب غناءه يعني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 وليس دعاء فقال له ألم تسمع إلى عبد الله بن جدعان لما مدح أمية بن ابي الصلد فقال له أذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن شيمتك الحياء إذا اثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء يعني يقول له بلغ من حيائك أنك لا تعطي احدا فرصة ليسألك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 أن يهب الله عز وجل العافية للذاكر فلا يحتاج إلى خادم يبقى أعفاه من ذل الحاجة إلى الخادم نحن قلنا الفقر هو الحاجة مطلق الحاجة هو الفقر طب النهاردة كثير من الناس لا يعيشون بغير الخادم يعني الخادم هو حياته زي الناس من أصحاب المناصب الكبيرة العالية نعرف الناس كبايت ما يعرفش ياكل نفسه أبدا إنما كل ما يحتاج حاجة يا فلان تعالى, تعالى فإذا هو بالخادم وهو بدون الخادم لا يستطيع أن يعيش في مكانه يتسخ المكان لا يعرف يمسح البلاط ولا يعرف ينظف الموبيلية ولا يعمل حاجة من الكلام ده ولا يعرف حتى يطبق البطنية اللي كان يلتحف بها ولا أي حاجة تدخل المكان بتاعه تلاقي زريبة طب مين اللي بنضاف للقصة دي وزبط المسألة دي ويفتح نفسه ويدخل المكان ما هو الخادم طيب حرن عليه الخادم ده وكان آمنا من العقوب وقال له أنا لن أفعل شيئا اتورط لازم يجيب خادم مكان هذا فقير دعك من الأبهباء أو والكلام اللي انت بتشوفه لكنه في حقيقة أمره فقير إذن الحاجة إلى الخادم أو الحاجة إلى الناس عموما ذل فإذا أعفاك الله عز وجل من الحاجة إلى الناس استطعمت معنى العز يبقى كان النبي عليه الصلاة والسلام لما دلها على الذكر يبقى هو هي دي النكتة في الحديث أنه أن الله عز وجل لا يحوجه أو لا يحوجها, يحوجها إلى طالب خادم. يبقى إذن تا معنى الفقر ليس الغنى عن كثرة العرض وإلا إحنا شفنا الناس كانوا على هرم الغنى على قمة هرم الغنى سقطوا في قاع جب الفقر وهناك أناس كانوا في قاع الفقر رفعهم الله عز وجل إلى قمة هرم الغنى قال الله سبحانه وتعالى وتلك الأيام نداولها بين الناس يعني يوم لك ويوم عليك فإياك أن تغتر يعني يكفي أن الله عز وجل جعل يدك العليا لما يجي أي إنسان يطلب منك نوالا أعطيه ده هذا نوع من العز أن تكون قبلة للناس كل من أرادك يذهب إليك وعادين لا تخيب رجاء من رجا فيك فهذا من تمام حشمتك ورأس مالك دخل بعض التلامذة مرة على سفيان بن عيينة رحمه الله فوجدوه يبكي فقالوا ما يبكيك يا أبا محمد قال جاءني فلان يطلب حاجة فلم يددها عندي فقالوا له وما الضير إذن قال وأي مصيبة أعظم من أن يؤمل فيك إنسان فلا يجد أمله هذا الناس النبلاء اوعى تكنز أو تقول أنا محتاج والله قد يكون هذا العطاء الذي أعطيته لهذا المحتاج هو باب الغنى وهو باب الفرج وكان النبي صلى الله عليه وسلم أو كان بلال يقول أنفق ولا تخش من ذي العرش إقلالا أنفق ولا تخش من ذي العرش إقلالا لأن الإنسان الكريم تشبه أو تلبس بصفة من صفات الله سبحانه وتعالى فيوشك أن تأخذه هذه الصف حتى تدخله على ربه ومن صفات الله عز وجل أنه كريم قال صلى الله عليه وسلم يد الله ملء سحاء لا يغيضها الليل ولا النهار نفقة يعني انظر إليه كم أنفق منذ خلق السماوات والأرض والله عز وجل يقول إن هذا لرزقنا ما له من نفاذ فجعل الله عز وجل يدك العليا بهذا المال وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي ذر رضي الله عنه قال المكثرون أي في الدنيا هم الأقلون يوم القيامة إلا من فعل هكذا وهكذا وهكذا أي أنفق ذات اليمين وذات الشمال أنفق بين يديه وأعطى كل إنسان سؤله يبقى إذا الإنسان جاءك يطلب نوالا إياك أن تحجب عنه ما فضل عنك أو ما فضل عن حاجتك وبعدين تمن علي كمان لا اعلم أن الله غني والناس يغنيه وقد يغنيه ويعزه بغير أن تدركه الحاجة يعني سفن الثوري يقول وهذا القول أنا أكرره دائما لين أحيانا الكلام لا يصل إلى القلب يعني ساعات تكون أنت تسمع الكلمة مرة واتنين وثلاثة وأنت تعرف ألفاظها ومع ذلك لم تشعر بحلاوتها يوما ممكن مرة من المرات يكون قلبك مفتوحا في هذه اللحظة التي أقول في هذه الكلمة تدخل الكلمة في القلب ويغلق عليها فتستفيد منها يقول سفيان الثوري رحمه الله ان استطعت أن تعيش بالخبز والملح لم يستعبدك أحد خلاص ليه غني مش أقول عزيز بقى لا غني غني لأنه لا يحتاج الخبز ممكن يجيبهنا على المذابل ممكن يأكل ما يلقيه الناس في الطرقات والملح مبذول إذا صبرت نفسك على هذا كنت الغنية فعلا من بين الناس فيبقى صفة الغني جاءت لاجل هذا تهديد يعني إذا لم تعط المحتاج فاعلم أن الله هو الغني وانه سيعطيه وربما افقرك حليم بسبب المن او قول معروف ومغفره خير من صدقتي يتبعها اذى الاذى اللي هو المن وحسبك يعني بعقوبه المنان يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثه لا ينظر الله عز وجل اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم ثلاثه شف ثلاث عقوبات لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولاهم عذاب العليم أول صفة أول واحد في هولئة الثلاثة المنان المنان الذي إذا أعطى من والمنفق سلعته بالحلف الكاذب يحلب بالله أن البضاعة دي علي وقف عليه بكذا هو كذب وأنا لو اديتها كذلك بالخسارة وهو كذاب وهذا من جحد نعم الله يعني في بعض الناس لما كنا نذهب قديما عشان يعني ناخد منهم زكاة الأموال للفقراء والكلام ده يحلف بالله العظيم أنه بيخسر وتلاقيه بيجدد السيارة وبجدد البيت أو الفل وبيطلع في المصايف وتلاقيه بيسافر إذا كان متدين يعني والكلام ده يسافر عمره كل شهرين ثلاثة وكل سنة يحج إذا كان هو راجل ما لهش علاقة بالقصة دي أم يروح الأوروبا والكلام ده فأنا أفهم اللي بيخسر يعني يظهر عليه يظهر عليه ما ما يبقاش عملي جدد ويعملوا الكلام هو حاسبها ازاي هو يقول لك كده أنا أعمل دراسة جدوى للتجارة بتاعتي إذا كان الألف مثلا يكسبه خمسين مثلا يحط كده الألف كان خمسين فهو بيكسب ثلاثين فبيعتبر إن هو خسر عشرين مش أنه خاسر على الحقيقة لا مخسرش لكن هو يعتقد أنه خاسر ليه؟ الربح الذي قدره لم يأتي كما يحب فيقسم بالله أنه خاسر أنه بيخسر ده بقى مؤذن بذهاب النعمة لو فيض الماشي في القصة دي فهو يعني هذا الإنسان المنان ده زي ما زحم يقول يعني يستعجل الخراب وهذا الحديث واضح غايه الوضوح المنان الذي يمن على الناس فالله عز وجل لو عاجله بمقتضى ما يفعل لخسف به الأرض لكنه حليم حلم عن هذا المنان ووعد ذاك المحتاج الذي حجز عنه الغني هذا المال أن يغنيه من فضله اذا الحليم دي جت هنا علشان ايه خير من صدقتي يتبعها اذى الايه الثانيه اللي فيها تجلت فيها صفه الحلم قول الله عز وجل ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم ان الله غفور حليم دا الأياد دي نزلت في شأن الذين فروا يوم أحد بعدما الرماه لم يستجيبوا العبد الله بن جبير كان قائد الرماه على قمة الجبل ولما رأوا أولى النهار أن الدولة المسلمين قالوا الغنائم يا قوم ذكرهم عبد الله بن جبير بوصية النبي صلى الله عليه وسلم أنكم لا تتركوا الجبل وتدعوا ظهورا مكشوفة ولو رأيتم الطير تتخطف العسكر فنزل هؤلاء جريا على الغنائم كما قالت على منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة الدنيا اللي هي الغنائم فطبعا خالد موليد كما هو معروف رأى الجبل, خالي الجبل خاليا من الرماء لف كده وطوق المسلمين وجاء من الخلف وكانت المشكلة الكبرى وقتل نفر الكثير من المسلمين بل كسرت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول كيف يفلح قوم شجوا رأس نبيهم فنزل قوله تعالى ليس لك من الأمر شيء فبعض المسلمين فروا بقى ونحن نعلم أنه من الموبقات السبع الفرار من الزحف فربنا سبحانه وتعالى يقول إن الذين تولوا منكم أي فروا يوم التقى الجمعان في أحد إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا حتى وإن كانوا فضلاء لأن المرأة مهما كان فاضلا لا يخلو من ذنب مش معنى أنه فاضل ومن أكمل الناس والكلم أنه لا ذنب له لا كل إنسان منا مدين بذنب أو ذنوب كما قال صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطا استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا أي بذنب ولقد عفى الله عنه ولقد عفى عنه <تصفيق> في صحيح البخاري من حديث عثمان ابن عبد الله بن موهب قال كنا جلوسا فجاء رجل من أهل مصر قد حج البيت فرأى قوما جلوسا فقال من هؤلاء قالوا هؤلاء قريش قال من الشيخ فيهم يعني المقدم يعني والمعظم فيهم الذي يجلسون حوله ويلتفون قالوا عبد الله بن عمر فتوجه الرجل إلى ابن عمر فقال يا ابن عمر إني سائلك عن شيء فحدثني عنه قال نعم قال ألم تعلم أن عثمان فر يوم أحد يقصد عثمان بن عفان قال نعم قال ولم يشهد بدرا قال نعم قال ولم يشهد بيعة الرضوان قال نعم فقال الرجل الله أكبر يعني كأني الزلات دي يعني هو رجل كان ينتقص عثمان وانت عارف يعني في فتنة عثمان جاء وفد من مصر راحوا عشان يقتلوا الخليفة الراشد عثمان بن عفان واشترك بعض المصريين مع بعض العراقيين وبعض الاهل الشام والكلام ذا اشتركوا جميعا في قتل عثمان رضي الله عنه فالرجل كان انتقص عثمان فاعتبر دي عبارة عن زلات فقال الله أكبر يعني فرحان يعني أنه وقف أن ابن عمر أقر بهذا أن عثمان زل فقال له ابن عمر تمهل حتى أبين لك يعني ليس الأمر كما تتصورنا فرحان يعني أن خدت بعض الزلات عثمان لا ليست زلات أما فراره يوم أحد فأنا أشهد أن الله غفر له وتلى هذه الآية إن الذين تولوا منكم يا والتقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان وبعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم. خلاص إبقى دي لا يجوز لأحد أن يعير إنسانا بذنب أغفر الله له غفره الله له طيب قالوا أما قولك لم يشهد بدرا فإنه كان يمرض رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كانت مريضة وضرب النبي صلى الله عليه وسلم له بسهم ولا يضرب لأحد بسهم إلا إذا شهد الغزوه والنبي عليه الصلاة والسلام قال لعثمان يعني قم على رقية وكأنك ولك سهم رجل فهذا يدل على نوع حضر الزل الثلث التي تصرر هذا المصري أن عثمان تخلف عن بيعة الرضوان وإحنا عارفين طبعا بيعة الرضوان وفضل بيعة الرضوان وفضل من شهد هذه البيعة المباركة فقال له إن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عثمان إلى مكة وتمت بيعة الرضوان بعد ذهاب عثمان إلى مكة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبايع المسلمين قال ورفع يده اليمنى قال هذه عن عثمان وضرب بها على يده اليسرى ويد النبي صلى الله عليه وسلم هذا مني أشرف من يد عثمان فلما النبي عليه الصلاة والسلام يضع يده ما كان يد عثمان هذا أشرف لعثمان لو كان هذا المعترض يفهم قال ابن عمر انصرف بها أي أن ابن عمر قضى على كل هذه الشبهات وقال له بعد ما سمعت مني هذا التوضيع اذهب بقى أكل مذهب وروح وتكلم كما تريد وفي مسند الإمام أحمد بسند قوي عن شقيق ابن سلمة قال لقي عبد الرحمن بن عوف عقبة ابن الوليد فقال له عقبة مالي أراك جفوت أمير المؤمنين عثمان. كان بينهم كلام كما يحدث بين البشر يعني. وبينهم بينهم نوع من إلي من الغضب والوجد وكذا. فالوليد بن عقبة يقول لعبد الرحمن بن عوف مالك جفوت أمير المؤمنين عثمان. قال اذهب فقل له عبد الرحمن بن عوف يقول للوليد اذهب إلى عثمان فقل له أنا لم أثر يوم عينين يوم عينين الوام أحد ولم أخالف سنة عمر ولم أتخلف يوم بدر كان عثمان كان عبد الرحمن ابن عوف من وجده على عثمان رضي الله عنه أم ذكروا بالتلاتة دول يعني هذا يشبه إيه يعني ما كان المصري يقوله لابن عمر منذ قليل فالوليد ابن عقبة خد بعضه وذهب إلى عثمان رضي الله عنه وحكى له كلام عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه فقال عثمان أما فراري يوم عينين يوم أحد فإن الله غفر لي ولا يجوز أن أعير بذنب وقد غفره الله وأما قوله إنني لم أشهد بدرا فقد كنت أمر رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطان النبي صلى الله عليه وسلم الرجل زي ما بن عمر أهل المصري وأما قوله إنني تركت سنة عمر فقل له أنا لا أستطيعها ولا أنت ليه لأن عمر كان يأخذ نفسه وأهله بالشدة لكن عثمان رضي الله عنه كان حييا كريما حتى لما قال له قائل مرة كان عمر يقصي أرحامه عن المناصب وأنت اعطيت المناصب لاهلك فقال له عثمان كان عمر يشتد عليهم في ذات الله وأنا وصلت رحمي في ذات الله وكان هذا يعني كما قلت يتناسب مع التركيبة النفسية لعثمان بن عفان رضي الله عنه وأنه كان شديد الحياء لكن لا يتصور شديد الحياء كان يقرب من ليس بأهل حتى لو رأيته أنت ليس بأهل لكن كان يقرب من يتق الله سبحانه وتعالى وسيرة عثمان فوق الشبهات عند المنصفين أما الذين لا يعرفون الإنصاف فعثمان رضي الله عنه متهم عندهم بل عمر أيضا يعني متهم عنده فيقول له أنا لا أقدر على سنة عمر ولا هو يقدر على سنة عمر فإيه معنى أن يأخذ علي شيئا هو لا يستطيعه أيضا فهو إذن حلم الله عز وجل بأن هؤلاء فروا وارتكبوا كبيرة من الكبار أو موبقة من الموبقات ومع ذلك غفر الله عز وجل لهم ومحى ذنبهم ولم يؤخذهم في الدنيا ولا يؤخذهم في الآخرة لأن هذا وعد من الله تبارك وتعالى أنه إذا غفر للعبد أنه لا يؤاخذه بالذنب ولا يردد الذنب عليه مرة أخرى الآية التالتة اللي فيها برضو معنى الحلم يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم الحديث التي رواها الأئمة, الأئمة الحديث تحت هذه الآية ليس فيها السبب المباشر الصحيحين وغيرهما السبب المباشر لكن وردت ورد هذا السبب في بعض الروايات الأخرى في كتب التفسير المسندة وأظن برضو في مسلم أحمد ورد شيء من هذا وورد في سنة الترمذي من حديث علي شيء آخر في سبب نزول هذه الآية فمن أسباب نزول هذه الآية ما رواه الشيخان من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم يوما وأقبل على الناس وهو مغضب محمار وجهه عليه الصلاة والسلام وفي القوم أبو بكر وعمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا تسألوني في مقام هذا شيئا إلا نباتكم فقام رجل فقال يا رسول الله أين أبي قال أبوك في النار وقام رجل كان يسمى عبد الله ابن حذافة السهمي وكانوا يشككون في نسبه فكانوا إذا تلاحوا معه حصل بينهم مشاجرة ولا الكلام ده كانوا ينسبوه إلى غير أبيه وطبعا تعرف قصة الأنساب والعرب والقصة دي كبيرة جدا ينسب إلى غير أبيه بأفضيحة يعني فأراد أن يتأكد على رؤوس الأشهاد والنبي عليه الله والسلام الذي يقرر، فقال يا رسول الله من أبي عشان يقطع الألسنة، ما فيش حد بيقول لي يا ابن يا عبد الله يا ابن فلان وينسبه إلى غير أبيه؟ قال أبوك حذافة خلاص عاجح حد يدر من النهاردة ينسبه إلى غير أبيه، بعدما أثبت النبي صلى الله عليه وسلم نسبه إلى حذافة، ف. جعل يقول اسألوني اسألوني وهو مغضب فبرك عمر على ركبتيه وقال رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا فكف النبي صلى الله عليه وسلم وقال والله لقد رأيت الجنة والنار في عرض هذا الحائط فلم أرى كاليوم في الخير والشر وعند ترمذي من حديث علي بن أبي طالب كما قل سبب آخر لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله فرض عليكم الحج فحجوا فقال رجل أكل عام فسكت قال أكل عام ثلاث مرات يقول النبي صلى الله عليه وسلم يسكت حتى قال في المرة الأخيرة لو قلت نعم لوجبت لو ولم استطعتم فنزلت الآية يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم يعني هذا الرجل الذي قال له أين أبي؟ يعني يعني ألم يسؤه أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم على رؤوس الأشهاد أبوك في النار طب كان إيه لازمت السؤال يعني ما كان سأل أنه ساءه أن يسمع ذلك طيب عبد الله بن حذافة السهمي ساء أمه أن يقول ذلك كما في الوقت مسلم فقالت لما أم عبد الله بن حذافة لما رجعوا البيت قالت أمه له يا بني والله ما رأيت أعق منك أفأمنت أن تكون أمك اقترفت ما يقترب ما اقترفاه أهل الجاهلية فتفضحها على رؤوس الأشهد افترض النبي صلى الله عليه وسلم قال أبوك ليس حذاف إذا جابت منين جابت من الزنا يتبع ربنا سترني وما فيش أي بني ادم عنده خبر أن المرأة زنت يوم يجي عشان يسأل يومن أبي افترض أن أمك عملت الكلام ده هي بتقوله يعني افترض أن أمك ارتكبت ما ارتكبه أهل الجاهلي تفضحها لأسر الأشهد قال والله لو نسبني إلى روسة لنتسبت إليها بس أنا عايز أعرف نسبي عشان خطر استقر وأهدأ نفسيا يعني وفي بعض الروايات لما قلت في بعض التفسير المستدى كتفسير من جرير وتفسير من أبي حاتم وابن المنذر وابن مرضوي دي كلها تفسير مستدى في بعضها أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا النبي الآيات <تصفيق> الآيات. الآيات يعني زي ما كان اليهود بيطلبوا الآيات عايزين ينزل لنا ملك من السب النصارى تنزل مائدة من السماء ها ما دي كلها آيات معنى إن ربنا سبحانه وتعالى ينزل الآية ولا يؤمنوا ده معناه الهلاك لأنه كانوا بيعجزوا الأنبياء يقولوا عايزين كذا وعايزين كذا وعايزين كذا دي كلها معجزات فبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سأل النبي الآيات ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بعد الآية قال إيه قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين وهو قصة المائدة لما النصارى لما طلبوا المائدة من عيسى عليه السلام وتسمت سورة المائدة بالواقعة دي هم يعني آمنوا لم يؤمن اليهود أكثر الناس سؤالا للآيات هم آمنوا بعد ما رأوا الآيات أبدا دبلغ يعني من سفاهتهم أنهم لما ذهب بهم موسى عليه السلام إلى ميقات ربه أرادوا أن يروا الله عيانا واللي طلبوا أن يروا الله عيانا كانوا أفضل بني إسرائيل ولذلك قال الله عز وجل واختار موسى قومه مش واختار موسى من قومه لا من قومه يدل على انه ترك فضلاء خلفه لا لم يترك فاضلا الا هارون عليه السلام او ترك الاقل المفضول يعني بس اخذ افضل بني اسرائيل هؤلاء السبعين وذهب الى ميقات الله حزاد اول ما راح هناك قالوا يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا فالصاعقه اخذتهم شو بقى موسى عليه السلام بيقول إيه أتهلكنا بما فعل السفهاء منا أنا أذكرني خيرت هؤلاء الذين أخذهم موسى عليه السلام إلى مقات الله عز وجل موسى قال لنهم سفهاء وما اللي سابهم إيه؟ عملوا إيه اللي سابهم بيبئيه عبدوا العجل هؤلاء الذين تركهم موسى خلفه عبدوا العجل فالآيات كانت كثيرة عند اليهود ومع ذلك لم يؤمنوا عذبهم الله عز وجل عذابا لم يعذبه احد من العالمين يكفي التيه غابوا أربعين سنه تيهين في الف الف مش عارفين لهم قرار ولا عارفين يرسوا رجليهم فلما النبي عليه الصلاه والسلام راى بعض الصحابة يساله الايات غضب ده بقى موجب غضبه عليه الصلاه والسلام كما في حديث انس اقبل على الناس وهو مغضب محمار وجهه ايه سر الغضب سر الغضب ده طيب لو نزلت الآيات وكفر بعض الناس بها أو لم يعني يصل إلى المرتبة التي ينبغي أن يصل إليها بعد رؤية الآيات طيب كده هيعرض نفس العذاب فكان غضب النبي صلى الله عليه وسلم لذلك أي لو, لو أن الله عز وجل أعطاه الآيات وأي واحد انحرف كان يعاقبه لكن من لطف الله تبارك وتعالى أنه حلم عنهم وذلك قال والله غفور حليم عندنا آية رابعة ويعني سأكتفي بها إن شاء الله عشان نعرج على بعض المعاني الأخرى قول الله سبحانه وتعالى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا طيب إيه بقى موجب الحلم في هذه الآية موجب الحلم أن المكلف بالتسبيح غافل والذي لم يكلف بالتسبيح بكتاب أو بآية أو برسول يسبح تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده من الغافل من أمر بالذكر من أرسل إليهم الرسول وأنزلت الكتب من اجلهم الإنس والجن لكن كل شيء في الكون يسبح وده واضح من قوله تعالى وان من شيء ان هنا بنافيه بمعنى ما وما من شيء الا وهو يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه المكتب اللي انا جالس عليه لا يفطر عن ذكر الله هذا الجدار لا يفطر عن ذكر الله تلك الشجرة الماء ذرات الرمل كل شيء المجرة والذره السماء والأرض وما فيها من مخلوقات بخلاف الإنس والجن يعني كله منتظم في التسبيح لا يفطر ابدا لا سيما الملائكة يسبحون الليل والنهار لا يفطرون طيب التسبيح ده ما فائدته عشان بس نفهم معنى الحلم يعني في مسند الإمام أحمد وفي كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري بسند قوي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن نوحا عليه السلام أوصى ابنه أو ابنيه رواية ثانية فكان من جملة الوصية أن نوح عليه السلام قال لولديه أو لولده امرك او امركما على حسب الروايه باثنتين وانهاك او انهاكما عن اثنتين فكان من جملتي ما امر به قال وامركم بسبحان الله وبحمده فانها صلاه كل شيء وبها يرزق الخلق الحديث ده وضح الآية وضح معنى كلمة حليم في الآية يعني إذا كان التسبيح أنت قلت سبحان الله وبحمده هذه صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق يعني إذا حسب القانون بقى إذا لم تسبح لا ترزق طب ده أنت بترزق وغني وكويس ومعك فلوس وبتمتع بخيرات الله سبحانه وتعالى وتجوب الأرض في أمان كان المفترض ان الكلام ده كله يذهب للذاكر المسبح ومع ذلك مع تقصير العبد في هذا الذكر حلم الله عز وجل عليه ورزقه فكان السماوات والأرض الجمادات ديت تسبح الله سبحانه وتعالى وكل شيء يسبح بحمده كل شيء يعني هذه الآية فيها رد على من يعني فسر وضع الجريدة على القبر بأنها تخفيف عن الميت إلى أن تيبس بسبب أن إذا يبست انقطع ذكرها بعض الناس عن الكدر حديث ابن عباس الصحيحي لما مر النبي عليه الصلاة والسلام على قبريني فقال هذان يعذبان وما يعذبان في كبير أي ما لا يعذبان في أمر كان يشق عليهما أن يحترز منه ما يعذبان في أمر كبير كان شق عليهما لكن أمر يسير أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله وأما الآخر فكان يمشي في الناس بالنميمة ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم بجريدة وشقها نصفين ووضع نصفا على هذا القبر ونصف الجريدة الآخر على القبر الآخر وقال لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبس فبعض العلماء حاول أنه يصل إلى معنى تحت كده تحت اللفظ يعني طب ليه ما لم ييبس قال لك لأن الجريدة إذا يبست انقطع ذكرها الكلام ده كلام مردود عليه بالآية بقول الله سبحانه وتعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده يبقى إذن قصة بقى النهتي بس والكلام ده هذه علة لا ينبغي أن يعلل بها الحديث أن يعلل المعنى بها ليل لأن الآية صريحة إنما ده كانت شفاعة من النبي عليه الصلاة والسلام لأنه ورد في حديث جابر في آخر صحيح مسلم حديث جابر الطويل فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال يرفه عنهما بشفاعتي إذا كانت شفاعة الجريدة كانت مجرد سبب النبي صلى الله عليه وسلم استعمله لكن أصل الترفيه عن هؤلاء عن هذين بسبب شفاعته صلى الله عليه وسلم وإلا عندنا دليل عقلي لا يرد هو دلوقتي لو انت عايز تخلي الجريدة تنشف بسرعة تتركها كما هي ولا تشؤها نصفين طبعا لو شأيتها نصفين أو شأيتها أكثر من النصفين هتنشر بسرعة لكن الجريدة طول ما هي مسك بعضها وزي ما هي بالنداوة تبضل فيها أطول مدة ممكنة فهل يعقل يعني أن, أن, أن يشق النبي صلى الله عليه وسلم الجريدة نصفين وهذا أسرع في ذهاب نداوتها وهو يطلب لهما المغفرة أو الشفاعة لا كان على الأقل ترك الجريدة كما هي هتغيب أطول مدة ممكنة خضراء هذا مسألة تدل على إن مش المقصود ما ذهب إليه بعض هؤلاء العلماء فالآية إذن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم أي لا تعرفون كيف يسبح الرمل كيف يسبح الجماد كيف يسبح طير كيف يسبح الشجر الحجر والمجر والشمس والقمر والنجوم أنت لا تدري كيف تسبح لكنها تسبح ولكن لا تفقهون تسبح تسبحون كان حليما غفورا لو عاقبنا الله سبحانه وتعالى بترك الذكر ما رزق أحدا بفلس إذا حيثما وجدت صفة الحلم في القرآن المجيد فهنا يستحق العبد العقوبة لكن الله عز وجل حلم عنه كله كما قلت كل في باب الاعذار نيجي بقى لحديث ابن سعود الذي ذكرناه في الأول لا أحد أغير من الله عز وجل ولا أحد أحب إليه العذر من الله في البناء دمين كثير من الناس لا يقبل عذر المعتذر وتحمله الحمية على أن يوقع به العقوبة وقد يكون للمقصر عذر فعلا لو, لو هذا العذر معتبر شرعا وعرفا لكن لحميته وغيرته يوقع العقوبة به ولا يستمع لعذره هذا بخلاف الله عز وجل له الأسماء الحسنى والصفات العلى كل أفعاله حكمة لا أحد أغير منه على الإطلاق ومع ذلك إذا اعتذر إليه العبد قبل عذره بل هو يحب أن يعتذر العبد إليه ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الندم توبه حديث المسعود وغيره الندم توبه والعلماء اشترطوا لصحة التوبة أول حاجة الندم والإقلاع والعزم على عدم العودة هذا فيما تعلق بحق الله عز وجل و الحاجة الرابعة أن يرد المظالم إلى أهلها لو في مظالم للعباد يرجع المظالم لاهلها انما إنما فيما يتعلق بحق الله عز وجل دي ثلاث أركان من أركان التوبة لا تتم التوبة إلا بها أول حاجة الندم <تصفيق> عشان كده لما ولدك مثلا يخالفك في أمر ما وبعدين تيجي يقول يقولك معلش انا مش غلطان أنا مش غلطان يعني يعني مش عايز تعترف أنه غلطان يبقى أنا اللي غلطان دي تبقى مكابرة ثم تحملك على أن تزيد في عقوبته عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة رضي الله وعنا في حديثة الإفت قال يا عائشة إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله إن كنت ألممت بذنب يعني هو يندوها لتو فاستغفر الله فإن العبد إذا اعترف بذنبه وتاب تاب الله عليه اشوف الكلام اعترف بذنبه قال انا مخطئ لما تقول انا مخطئ خلص خلصنا تقريبا القضية كلها او ثلاث ارباع حتى على الاقل لو هيجي يعاقبك خلص انا يعني الشهر الماضي كنت ماشي في في القاهره وبعدين فيه مطب في مطب كده في الباء اللي ماشي قدامي مباشره مسك فرامل فجاه وأنا يعني لم ألتفت وكنا ماشيين على سرعة الثلاثين يعني كبير دولين الشرع الزحمة والكلام ده فأنا خبطت من من خلف فنازل بقى أنا فتحت السرقة قلتوا يا أخي أنا مخطئ أنا مخطئ أول ما قلت له أنا مخطئ أم ساكن هو كان نازل عينيه بطأ شرار يعني وبعدين العربية سبحان الله قلت مهكع على الآخر يعني يمكن أنا خبطت نجدة نجدته يعني فقلت قلتها عشان ما عطتش الشرقة فنركن على جنب وبعدين إيه نتفهم مع بعض. أنا بقول لك أنا مخطئ يعني ما لا مخطئ أنا ركبتي حصل فيها نخزة كده في ركبتي ولاقيت شيء رجلي خلص ركنا على جنب قلت له خلاص يا أخي أنا يعني مخطئ وعايز أطلع أخرج من المظلمة بتاعتك دي فقال لي أنا معرفش. معرفش ما أعرفش ما أعرفش أن أدر المظلة دي بكره فهتلو والله أنا ما أعرفش المهم أنا أخرج من المظلة قول أي رقم قال لي لا ما أعرفش أقول رقم قلت له تطلع نروح من الناس متخصصين روح للناس سمكارية برضو معارفي والكلام ده فالراجل تصور ان انا رايح ابيعه يعني رحت المعارفي على اساس ان انا اكله يعني او ان انا مش هديله مثلا حقه والكلام ده فجبت السمكري وقلت له يا فلان شوف القصة دي وشوف التالفيات عنده واتقي الله وما تظلموش خالص فقال والله العربية بتاعتك دي خطة بسيطه كنا مش على تلاتين يعني تلاتين عملت ايه رفعت الشنطة ترفع خفيفة كده، ورخصة بتعشى من من من الخلف البرومة وكله وحالة غلبة. فالرجل قال له 200 جنيه. لا المرضاش. قال لا 200 جنيه ده ميتين جنيه ده. مش. قال له أنا زمكاري. في عشر دقائق هرجعك عربي زي ما كانت خلاص؟ قال له لا أنا ليه زمكاري مخصوص ولا لابد هو اللي يعمل لي السيارة. خلاص عرفت إنه عايز يأخذ الفلوس ما عنديش أي مشكلة. لإن أنا خبطوا أنا ظالم في الحاله دي مش عايز يعني انا عايز اخرج من المظلمه باي وسيله ف قال مئتين هو قال بقى قلت له طب عايز كامل. لزودة خمسين مثلا. قال لي لا طبعا السمكاريه والجماعة ال ال الميكانيكية والكلام دوت كل ما هو يقول لا يقول له يا ظالم حرم عليك تقل الله ده العمليه كلها ما تاخدش عشرين جنيه والكلام ده له 300 يرضيك يعني 300 بس, بس أخرج من المظمة. فقال لي أوه بعد ما أخذ الفلوس قال لي طيب انت راضي بيقول لنا طيب انت راضي قلتوا لأنا راضي المهم أخرج من وظلمة دي خلاص أنا لو افترضنا جدلا زي ما بعض الناس بيعمل يبقى غلطان وكابر لو قلت له يا أخ فتح أو من يفتح فتح اللي خبط ولا المخبوط لو أنا قلت له هذا الكلام قلت له أو مثلا جاي عليها قلت له لم لسانك الفلوس هدهلك على الصرمه القديمة ولا مش عارفين الكلام ده لم لسانك ومتنصرش ولا كلمة كان إيه اللي ممكن يحصل؟ أنا بقى أنت غلطان وبيتقاوح كمان مكتبة فيه مشكلة كبيرة فأنا أول مكتبة أنا مكتبة خلاص خلصة عشان كده لما يكون إنسان مذنب ويعترف بذنبه برجولة إما أن يسقط العقاب كله أو يسقط أغلبه حتى شوف حتى عند رب العالمين سبحانه وتعالى ليس صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة إن العبد إذا اعترف بذنبه وتاب تاب الله عليه يبقى لازم الاعتراف فالندم توبه الندم توبة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يبقى إذن مع الذنوب العبد وشدة غيرة الله عز وجل على محارمه كما بحديث النعمال بن بشير ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه كل ملك له حمى يعني الدول النهاردة مش لها حدود طب خلي أي دولة تاخد جزء من الدولة اللي جنبها برغم اللي في الحقيقة ممكن تقول الدولة اللي اتاخد منها مش محتاجة الأرض مش محتاجة الأرض يعني أغلب الأرض صحراوي. صحراء صحراء جرداء لا في ناس تكنين فيه ولا في أي حاجة بس يقولك دي سيادة سيادة الدولة لما تاخدش حبيت رمل ده مبدأ مش حاجة اسمها أنا ممكن أسكن الناس كلها في بلدي يعني الوطن العربي كله ممكن يسكن في بلد من هذه البلدان ممكن مصر تاخد الوطن العربي كله الصحراء الشرقيه والصحراء الغربية وصحراء سيناء السعودية اغلبها صحراء ليبيا اغلبها صحراء الجزائر مليانه بالصحراء بلدنا خاليه وخاويه ومع ذلك شفنا بقى التهاب المساله ما بين مصر والسودان عشان مش عارف طابة ولا البلد اللي والسعوديه وقطر ها والجزائر وموريتانيا المغرب ومريتانيا ومش عارف الجزائر وإيه يعني الدنيا واسعة بس يقول لك دي سيادة حاجة اسمها سيادة فكل ملك له حمى ما تقدرش أي مثلا طياره تخترق المجال الجوي لدولة أخرى بغير ما يقول لك الدولة الشقيقة ها ليبيا الشقيقة الجزائر الشقيقة السودان الشقيقة الشقيق ومع ذلك لازم يستأزم الطيارة تدخل مجال الجو بتاعه لازم وده مجال جو في الهوى يعني يعني لا ارض ولا بتاع يقول لك دي سيادة فكل ملك من ملوك الدنيا له حما يحميه له حدود يحميها ولله المثل الاعلى رب العزه الذي يمتلك الدنيا والاخره له حما حماه في الارض محارمه كونك تخطي عامل لك خط كده داع حرام ما تعديش انت خطيت وعديت إذا دخلت حما الملك الذي لا يضام يبقى أنت كده بتعرض نفسك العقوبة إذا تخطيت حدود الله النبي عليه الصلاة والسلام يقول ألا وإن لكل ملك حما يحمي ألا وإن حما الله محارمه مع انتهاك العبد لهذا الحما مارب واتين وثلاثة أربعة وعشرة وعشرين ممكن يغيب عدة سنوات ينتهك الحما ومع ذلك ما نزلتش العقوب ممكن العبد خلاص يعني إيه أدركته رحمة من الله عز وجل ودخلت على قلبه شعر برقة في قلبه توجه إلى ربي سبحانه وتعالى واعتذر إلى الله عز وجل أن تخطى الحدود يقبل منه ولا يحاسبه هو ده غاية المجد والكمال والإحسان أن تقبل عذر المعتذر أن تقبل عذر المعتذر وتعطيه الفرصة ليقول أنا مخطئ أو أنا وجهة نظري كذا وكذا إذا بان أنه غير متعمد وأنه بذل وسعه في أن يصل إلى المعنى أو يصل إلى حقيقة الأمر وهذا هذا الكلام خلاص يبقى يعذر بقى بان لي إن هو إنسان يعني بيستعب الضأ وبيخطي وبيعمل الكلام ده يبقى فيه عقوبة مناسبة فكثير من الناس لا يقبل اعتذار المعتذر من اللي دخلك البيت؟ ممكن يقول والله انا اتظننت ان بيتي لا ما تعرفش بيتك والله حصل لي نوع من التوهان خلاص نوع من التوهان خلاص انا حققت في الامر دي فعلا يجي له نوع من التوهان والكلام ده هو ففعلا ما دخلش البيت كده على الحرمات ولا عشان يسرق البيت ولا الكلام ده مثلا فيبقى يبقى شوف يعني العبد منا بسبب الحميه وادعاء الغيره احنا بنقول له الله عز وجل اشد غيره من كل احد ومع ذلك يكبر عذر المعتذر إذا اعتذر إليه في الوقت نفسه بعض الناس قد يتوسع في باب العذر حتى يدخله في باب الدياثة باب الدياثة يشوف مراته ماشية مع واحد تقول لي أخي إزاي يمشوا عايزة يقول لي أخي أنت سيء الظن ليه أرحو أنت كل ما مش عارفه زمنك بيروح لبانت له حشي قول تقول للاختلاط لا يجوز مش لا يجوز مش عارفهه زي ما طالع واحد في الجرانه عمل يتكلم اول ما نحرم الاختلاط هما الجماعه الارهابيين اللي زينا والعلماء والكلام ده قال لك ده ايام النبي عليه الصلاة والسلام كانت المراه تسقي الجرحه ومش عارف تسقي الماء وتجيب تضمد مش عارف الجواح والكلام ده ها وكان المجتمع الصحابه سادح احمد كلهم كانوا ماشيين في بعض كده الرجل الراجل مع الست والست تقعد مع الراجل مش عارف كم الكلام ده ها طب انا لو حتى سلمت بهذا لو سلمت يعني بهذا ده مجتمع الصحابه اللي مفيش حد زيهم تيجيه لي على مجتمع الشهوات وكلاء والشبهات وكلاء والأمر الأوروبي عليه مئة قناة جنسية ومنش عارف الهوى ملغوم كله وتيجي تقول للعفة والراجل مش عارفين طب هات مجتمع زي مجتمع الصحابة واختاله زي ما أنت عادس لكن إزاي تقول لي مجتمع الصحابة كانوا سناحنا وإحنا زيهم حاجة عجيب جدا في بني آدم تبلغ به الديافة ان هو يتوسع في باب العذر لدرجة أن ما عندوش خطوط حمراء وأنا لا أنسى فعلا يعني تذكرت الآن قصة آآ كان جالي واحد من حوالي 17-18 سنة وكان شخصية مرموخة جدا وصاحب قرار سيادي جالي كده مش مش مش العادة بتاعته جالي في البقالة يعني كنت ببيع في البقالة وكده فجاي بياخد بضاعة والكلام ده في المهم انتحى بي جانبا وأنا شفت وشه اسود مش هو الوجه الذي تعودت ان اراه قال لي والله انا متزوج بقالي 25 سنه وبناتي في الجامعه واولادي في الجامعه عنده خمس اولاد وبنات يعني وبعدين فجاه لقيت امراتي بتطلب الطلاق طيب انت انت بتطلب الطلاق ليه هو كده زهقت ما طيب قولي أنا انا عملت ايه ذنبي انا ما الذي اذنبته عشان ده انا راجل شخصيه مرموقه ومعنى أن بيت يتخرب في آخر عمري والولاد دول طب البنات دول لما يجوا يتزوجوا مش لازم أي من أدم بيدخل بيدور الأوع على الأسرة هل هي أسرة متفككة ولا أسرة كويسة ولا الكلام ده إذا لقى الأب بمطلق الأم والكلام ده يقول لك خلاص البيت شربت المشاكل بتاع الطلاق والخناءات اللي بين رجل والست والكلام ده يبقى خلاص يقول لك ولي الأدبار اهرب بجلدك لكن لو داخل لا أسرة محترمة الست بتحترم الراجل والراجل بيحترم الست والكلام ده يقولك اوالله ده في نوع من الدفئ الأسري وحاجة زي كده أي بني قدم بيدخل شوف الأسرة يعني ساعات تلاق الراجل كده ايه على نياته خالص ملوش الحاجة الست بقى هي اللي بتتفق داخل الراجل عشان يخطب طيب الستة اللي تقول له ها ها تدفع مهر كام وتجيب غرفة الزفاف فين والنادي الفلاني والنادي العلاني لا ا والراجل واقف يتفرج الناس العقلاء اللي بيفهموا يعني يطلع من البيت ما يدخلوش طالما الست هي اللي لها الكلمه والراجل ما لوش كلمه يطلع يمشي ليه لان اذا حصل خصام ما بينه وبين مراته فيما بعد مش هيلاقي راجل يكلمه خلاص باظت العمليه فاي واحد بيدخل هشوف البيت شكله ايه فيقول له طيب يعني إحنا يعني البنات البنت دلوقتي انها 23 سنه وخلاص على وش خطوبه طب حتى اجلي هذا القرار لحد بعد ما البنات تتخطب ابدا مصر إنها تطلق أعمل إيه؟ قلت له والله أعرفش أنت أعمل إيه؟ حاول تستضيها وحاول تخلي اهلها كده يلفوا عليها وشوفوا إيه المعنى المهم الست اصرت على الطلاق الرجل غاب عني حوالي شهر كده وبعدين جالي برضه ايه إيه ووشه مهتم مغتم كده ومهموم قال لي طلقت. يدو انقضت العدة في حوالي شهرين ونص كده وإذا بها تتزوج أعز أصدقائه ليه كان عامل إيه الراجل ده بقى سيب المسألة يا سادة أحمدع ما يجي فلان دخليه وأمه بالواجب وهاتي يا شاية قهوة يا باسبوسة مش عارف إيه الكلام ده وقدمي حاجة ورا حاجة ورا حاجة وتتسهل معاه والكلام ده لحد ما يجي. فكان البيت عامل زي القهوة كده تستقبل أصحابه ممكن يجي الرجل لوحده تقعد بقى هي تخدم عليه تيجي بالقهوة ومش عادين طبعا يعني لقينه ولا تغدين لازم تبقى ظريفة وخفيفة ودايما مبتسمة وكلامها رقيق والكلام ده وبتاع الكلام ده خلاص النبي عليه الصلاة والسلام يقول يعني ما خلى رجل وامرأة إلا كان الشيطان مسلسهما خلاص بدأت العلاقة تتوطد بينهم بدأ يشتكي بقى ها بدأ يشتكي إيه والله هي تقول والله زوجي والله معتز زي الأول وتغير ومش عارف أخلاقه اللي تغيره يقول والله أنا مرت كده أنا مرت معرفش عارف شيء لألمها بقى لها مدة كده ما والله محتار أعبي لي مش عارف إيش تاع أنا والله أنا كابينة ما رأي خلص إيه وافق سن طبقة ثم طب خلص أنت تخلص منها ونتخلص منه ونتزوج وقد كان اللي جاي للرجل فعلا أنا حسيت إنه وشه زاد عشرين سنة في السن عجوز شيخ يعني عجوز ده للست شيخ كانه شيخ كبير مع ان كان وشه ناضر يعني فيه نضره وشه حمار ببياض كده وتحس ان كده يعني ابن ناس يعني ف جاي لمغتم بقى وقال لي تصور تزوجت عز أصدقائي قلت له خلاص عوضك على الله أو بعدين اديته بقى الدرس يعني ما كنتش اعرف في المرة الأولى لماذا المرأة تطلب الطلاق فلما قلت له يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وقال كذا قال كذا وقلت له ما ينبغي أن يقال في مثل هذه الظروف يعني بعد أربعة أشهر أو خمسة تقريبا جاءني مرة أخرى كان انقطع عن المحل جاءني مرة أخرى وقال لي أنه طلقها وتريد أن ترجع فما رأيك؟ قلت له والله أنا أعرفش إنت أي رأيك إنت ما أنا مش عايز أتكلم أنا, أنا يعني لو وصل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم لو مثلا وضعت في هذا الموضع ما عنديش خيارين يشغل خيار واحد أطلقها وكأن حكم عليه بالإعدام صلوا يكون منها مثولد أنا ما قدرش أقول له هذا كلام لأن في واحد ممكن يعيش بغير كده أنت حتى له طبيعتك ليه خد منه ودي له تقول له إيه رأيك قال له والله أنا محتار أقول ما قال أنا محتار وترخص رجعها يا أختي خلاص ليه لان في واحد بتبقى المساله محسومه عنده لمحتار ولا العطار لا يخلص على طول مرارته ما بتستحملش دي وفي واحد مراته ممكن تستحمل المساله قلت له رجع. رجعها بس ارجو ان تتعلم من هذا الدرس فشوف يعني لما إنسان يوسع باب المعاذير ويقول لك يا اخي ما تبقاش الظن يا اخي ما الافكار السودة دي ماشيه في دماغكم والكلام ده هو, هو كل حياتكم جنس واحد قال لي مرة كده لما بقوله الشيطان هما والكلام هو أخطر ما تركته بعد في التت أضرع من النساء يقول يا ابني دي أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام مش كلامي أنا يقولوا أنتوا كده أفكاركم كده ما بيختور شبالكم إلا السوء والسيئات والكلام ده أهو ده اللي يوسع باب المعهد ده باب الدياث يعني فشوف يعني إذن لما لما جاء العذر بعد الغيرة لبيان كمال الله سبحانه وتعالى ومجده وعزه وإحسانه على العبد قد مع شدة غيرته تبارك وتعالى إلا أنه يقبل عذر المعتذر بل لا ليس هذا فقط بل يمكن أن يرفعه من جب العصيان فينعم عليه بالولاية والقرب ينعم عليه نعم بالولاية والقرب يشوف يعني عشان كده احنا بنقول وضع العذر متوسطا ما بين الغيرة وما بين المدح ولذلك كان الذي يقبل عذر هذا المذنب مع شده غيرته هو المستحق للمدح دون غيره ولذلك جاء المدح متأخرا لأن هذا هو الممدوح حقا تبارك وتعالى عشان كده قال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك اثنى على نفسه لأنه لا يستطيع أحد أن يثني على الله بما هو أهله وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك مهما أتيت بالكلام وبرائع الكلام وأفضله وأجله فإنك لن تبلغ أبدا أن تندح الله عز وجل بما يناسب عظمته وبما يناسب جلاله تبارك وتعالى عشان كده جاء المدح متأخرا لأن من هذا شأنه فهو الممدوح حقا أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وللحديث بقية إن شاء الله إن جمعنا الله مرة أخرى بكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته